بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غساء أحوى سنطرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فنكر إن نفعت الذكرى سيذكر منه ويتجنبها الأشقى الذي يصلن النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى ولك رسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا دل في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى